وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ بالسوء إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رحيم. وقال الملك اوتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين نمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتموا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء اخوه يوسف فدخلوا عليه فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزه بجهازهم قال اتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون ان في الكيل وانا خير المنزلين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 وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم, لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم, لعلهم يرجعون ما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هلا منكم عليه إلا كما أمياتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين ولم فتحوا متىهم وجدوا بضاعتهم ردة ليهم قالوا قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردة لينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير قال لنرسله معكم حتى توتون موثقا من الله لتاتنني به إلا, إلا أن يحاق بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل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 ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال اني انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزه بجهازهم جعل السقايه في رحل اخيه ثم اذن مؤذن نيته العيل انكم لسارقون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 كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعائي أخيه ثم استخرجها من وعائي أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله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 قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا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 وَاسْأَلِ القرية التي كنا فيها وَالْعِيرَ التي أَقْبَلْنَا فيها وَإِنَّا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن ياتيني بهم جميعا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 يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي ولا تيئسوا من روح الله إنه لا تيئسوا من روح الله إلا, إلا القوم الكافرون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 إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وان كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبيات بسيلا وتوني بأهلكم أجمعين ولم فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما جاء البشير ألقاه على وجهه ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم قل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين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 رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاوين الحديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا ولا توفني مسلما توفني مسلما والحقني بالصالحين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 افا امنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعة او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرتي انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين وما ارسلنا من قبلك الا رجالا يوحى اليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرن فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا, وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الباب ما كان يفترى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف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 وَإِنْ تَعْجَبَ فَعَجَبٌ طُولُ هُمُومِ أَيذا كُنَّا تُرَابًا نّنَالُ فِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال فِي أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 من ربه إنما أتموذر ولكل قوم هادء الله يعلم ما تحمل كل أوثه وما تغيب الأرحام وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء إن بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من سر القول ومن جهره به ومن جهر به ومن هو مستخفي بالليل وسالف بنها له معاقبات من ومن خلفه يحفظونه يحفظونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا فَذَٰلِكَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يَسُوا۟ أَفَلَا مُرَدَّ لَهُۥ وَمَا لَهُم مِن وَلِىّ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَشِّئُ الثقال وَيُسَبِّحُ الرعد بحمده والملائكة مِنْ خِيفَتِهِۦ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 لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوك خلقي فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالة ودية بقدرها فاحتمل السيل, فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية نومة زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لون لهم, لون لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك لعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إن لأنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها لشقى الذي يصلى النَّارَ الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يَحْيَى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الْحَيَاةَ الدُّنْيَا الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وَمُوسَى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 ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم قل هو الله أحد الله الصغد لم يلد ولم يولد ولم يكن له